والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا والذين اتخذوا اتخذوا مسجدا ضرارا وتفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وإرصادا لمن حارب الله وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَادَنَا إِلَّا الْحُسْنٰى وَاللّٰهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَادَنَا لا تقم فيه ابدا لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين والله يحب المطهرين فَمَنِ اتَّسَعَ بِنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ اتَّسَعَ بِنْيَانُهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّا أمن أستث بنيانه على شفاجر في انهار فانهار به في نار جهنم أمن أستث بنيانه والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبه في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم أَيَجْرِي رُوحُ يَا مُلْذِيبَنَوِلِكَةً فِي قُرُبِهِمْ إِلَّا أَنْتَ قَطَعْتُ دُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ, حكيم والله عليم حكيم الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إن الله اشترى من الم... قَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وعدا عليه حقا في التمرات والإنبي والقرآن ومن أوفى بعهده من الله ومن فَكَرِّشُوا بَيْعَكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ فَكَرِّشُوا بَيْعَكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ